لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين مفكين حتى تأتيهم لبينه رسول من الله يتلصح ثم ظهر فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء